بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى يعني قل سبحان ربي الأعلى وقال قوم معناه نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون وقال آخرون نزه تسمية ربك بأن تذكره وأنت له معظم ولذكره محترم الذي خلق فسواه قال الكلبي خلق كل ذي روح فسوى اليدين والرجلين والعينين قال الزجاج خلق الإنسان مستويا ومعنى سوى عدل قامته والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى قال مجاهد هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة وهدى الانعام لمراتعها وقال مقاتل والكلبي قدر لكل شيء مسلكه فهدى عرفها كيف يأتي الذكر الأنثى وقيل قدر الأرزاق وهدى لاكتساب الأرزاق والمعاش وقيل خلق المنافع في الأشياء وهد الإنسان لوجه استخراجها منها والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أنبت العشب وما ترعاه النعم من بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض فجعله غثاء فجعله بعد الخضرة غثاء هشيما باليا كالغثاء الذي تراه فوق السيل أحوى أسود بعد الخضرة وذلك أن الكلاء إذا جف ويبس اسود سنقرئك فلا تنسى سنقرئك سنعلمك بقراءة جبريل عليك إلا ما شاء الله فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه وما نسخ الله تلاوته من القرآن إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما والمعنى أنه يعلم السر والعلانية ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى قال مقاتل نهون عليك عمل الجنة وهو معنى قول ابن عباس نيسرك لِأَنْ تعمل خيرا واليسرى عمل الخير وقيل نوفقك لِلشَّرِيعَةِ اليسرى وهي الحنيفية السمحة فذكر إن نفعت الذكرى فذكر عظب القرآن إِنَّ الذكرى الموعظة والتذكير والمعنى نفعت أو لم تنفع سيذكر من يخشى سيتذكر سيتعظ من يخشى الله عز وجل ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ويتجنبها أي يتجنب الذكرى ويتباعد عنها الأشقى الشقي في علم الله الذي يصل النار الكبرى العظيمة والفضيعة لانها اعظم واشد حرا من نار الدنيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه قد افلح من تزكى تطهر من الشرك وقال لا اله الا الله وقال الحسن من كان عمله زاكيا وقال آخرون هو صدقه الفطر وذكر اسم ربه فصلى قال خرج إلى العيد فصلى صلاته وقيل الصلاة ها هنا الدعاء بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخره خير وابن قال عرفجة الأشجعي كنا عند ابن مسعود فقرأ هذه الآية فقال لنا أتدرون لما اثرنا الحياة الدنيا على الآخرة قلنا لا قال لأن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها وأن الآخرة نعتت لنا وزويت عنا فأحببنا العاجل وتركنا الاجل إن هذا في الصحف الأولى إن هذا يعني ما ذكر من قوله قد أفلح من تزكى إلى أربع آيات في الصحف الأولى أي الكتب الأولى التي أنزلت قبل القرآن ذكر فيها فلاح المتزكي والمصلي وإثار الخلق الحياة الدنيا على الآخرة وأن الآخرة خير وأبقى ثم بين الصحف فقال صحف إبراهيم وموسى قال عكرمه والسدي هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى